book 2 17 17 في البيت في البيت جوتو دوم هنا بيتنا هنا بيتنا نا هوجه هي فوق يوجد السقف فوق يوجد السقف دولا يسكلب تحت يوجد القبو تحت يوجد القبو زادومم هي زهارادا توجد حديقه خلف المنزل توجد حديقة خلف المنزل. بسِدَّ لا يوجد شارع أمام المنزل. لا يوجد شارع أمام المنزل. بدل دموع توجد أشجار بجوار المنزل. توجد أشجار بجوار المنزل. Toto je můj byt. Hůna šikatý. Hůna Tady je kuchyně a koupelna. Hůna al matbach wal hamám. al matbach wal Tam je obývací pokoj a ložnice. Tam je obývák a ložnice. Hůnák, hurfatu almajíša. وغرفة النوم هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم دوموفني دفيزي ساو باب المنزل مغلق باب المنزل مغلق але لكن النوافذ مفتوحة لكن النوافذ مفتوحة دنس يهرقا. اليوم الجو حار. اليوم الجو حار. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. نذهب الان إلى غرفة المعيشة. يتمحوفك هناك يوجد صوفة وكنبة. Hunek Jůřad, Sofa, Wakenaba. Posaďte se. Tafaddal, Wežlis. Tafaddal, Wežlis. Tam stojí můj počítač. Hunek Jůřad, Computry. Hunek Jůřad, Computory. Tam stojí moje staré věž. هناك جهازي أستيريو. هناك جهازي أستيريو. التلفزيون أوبن التلفزيون جديد تماماً. التلفزيون جديد تماماً.